ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولئك شر كانوا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتب بما للظالمين عذابا أليما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 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا